الحمد لله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافات تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته فلا مثيل له في الذات ولا في الصفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر الله بها ذنبا وإثم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشريعته أذهب الله عنا همما وغمما وحزنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حامد مجيد عباد الله إن هذا اليوم هو عيد الأنضحى المبارك وهو من أعظم أيام الله هو يوم النحر ويوم الفداء هو آخر الأيام المعلومات وأول الأيام المعدودات وأنكر الله في أيام معدودات قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق في هذا اليوم. الحجاج في أرض منا يؤدون منسكهم بين عج وثج ونحن هنا نؤدي صلاة العيد نشاركهم هذه الأنساك بأداء هذه الصلاة وبذبح الأضاحي يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إن صلاة العيد في الأمصار أي في البلاد هي بمنزلة رمي جمرة العقبة وذبح الأضاحي في الأمصار هو بمنزلة ذبح الهدي من الحجاج وهذا فضل الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يقول الإمام ابن رجب رحمه الله من فاته القيام بأرض عرفات فله القيام بحق الله الذي عرفه ومن فاته في هذا العام المبيت بمزدلفه فليبيت قلبه ونفسه على أمر الله الذي قربه وأزلفه ومن فاته النحر هناك أي في أرض ميناء لم يفته الذبح هنا، فله المناء، ومن فاته السعي والطواف هناك، فليسعى على ما يرضي الله، وليطف في الأمور التي يريدها الله، يتقرب إلى الله، فالله عز وجل يرضيه من عباده. أن يقوموا بواجب العبودية والطاعة له. معاشر الإخوة هذا يومنا يوم العيد المبارك. نستشعر فيه قيمة التضامن لأن بعيدنا نعيش الوسطية التي يريدها الإسلام. الوسطية والاعتدال الذي يبتغى في أعيادنا المباركة التي سنها وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في عيدنا هذا اليوم نستشعر أننا نقوم بواجب الاقتداء بسنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم، منهجًا وقولًا وعملًا، ونستشعر أننا على درب السلف الصالح، على درب السلف الصالح، منهجًا وقولًا وعملًا، نسير ونسعى ونطوف لما يرضي الله عز وجل، معاشر الإخوة في عيدنا هذا نستطيع أن نكسر الرتابة في الحياة الاجتماعية. نستطيع أن نكسر هذه الرتابة لأن عيدنا عيد المباهج وعيد الوفاء. إن عيدنا هذا نعبر به عن محبة بعضنا لبعض بالتحايا والمعايدة والمصاحبة والمزاورة. ولهذا يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله في أعيادنا ينتشر الخير كل كله لأن الله تعالى جعل في أعيادنا سمةً لهذه العلاقة التي تقوى بين المسلمين في أعيادنا معاشر الإخوة نمسح صدأ القلوب بموت العلاقات ومن هنا يظهر المعين في عيدنا هذا بل وفي, وفي أعيادنا كلها لإعتبار أن العيد العيد له مقاصد وله معان عظيمة فمن معاني العيد أن الناس خرجوا لصلاة العيد ليؤدوا هذه الصلاة على هدف واحد وفي صف واحد وعلى منهج واحد ليعلن التضامن للاختلاف، ليعلن المحبة والوفاء للبغض ولالأحقاد، ليعلن الانسجام، ليعلن الانسجام فيما بينهم لما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. من الوحدة والتألف والترحم. إن من معاني ومقاصد عيدنا هذا أن يجمعنا على رسوخ هذه العلاقة العظيمة التي نبهنا لها المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب أمر من الشر. أن يحقر أخاه المسلم إن في عيدنا هذا من التجاذب والإنسجام ما دعانا له المشرع قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في عيدنا هذا تمتد الأياد والقلوب لنصافح بعضنا بعضا لنكسر حاجزا موت تلك العلاقات من قطيعة وإحن وضغاء لنجتمع على المحبة والوفاء كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمة هذا الدين تجتمع على ما أراد الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا فرقة بينهم ولا تناحر بينهم لأن هذا العيد يمد هذه السلة، فمن معاني عيدنا أن يمتد الحاضر إلى الماضي والماضي إلى الحاضر إن عيش تلك الذكريات من زمن إبراهيم عليه السلام يوم أن فداه الله بذبح عظيم معاشر الإخوة إن عيدنا. يجسد هذه العلاقة ولا يجسمها ولا يقطعها إن هذا العيد يدعو إلى الصلة واحترام المبادئ وحسن الظن بالآخرين هذا عيدنا يمنعنا من القول الذي لا يرضي الله ومن الفعل الذي لا يرضي الله لأنها دعوة إلى الوسطية في كل أمور حياتنا. يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله في أعيادنا نرى ألفةً ومحبةً وخيرا أما ترى ذاك وذاك يزور وإن كان بينه من قطاع معاشر الإخوة لنفسح المجال لهذه القلوب الطيبة النيرة ولنفسح المجال لهذه الأياد المعطاء لنفسح المجال بالرحب والسعة فيما بيننا وبين أرحامنا بالصلة لنغسل تلك القطيعة وأجامها لنغسل تلك القطيعة وأثامها لنغسل تلك القطيعة التي أفسدت بين الناس معاشر الإخوة عيدنا هذا يحقق هذه المقاصد وهذه المعاني من العلاقة التي دعا لها الإسلام جاءت في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض إشارة إلى أن القطيعة من الإفساد إننا معاشر الإخوة إذا أقمنا معاني هذا العيد ومقاصده في حياتنا الإجتماعية لبقت هذه العلاقة دائمة ومتأصلة تعطي ولا تمنع وتحب ولا تكره هذا ما يريده الإسلام وما ينادي له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعيادنا ما نحقق فيه الخير كله من الصلة مع جيراننا الصلة مع محتاج المسلمين من الفقراء والمساكين يخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من صلاة العيد ويتلحف لمشاهدة الفقير والمسكين ليصافحه يوم العيد الإمام مالك رحمه الله تحبب إلى الناس يوم العيد وأراهم من نفسه تلك اللطافة التي دعانا لها هذا الدين إننا معاشر الإخوة نعيش أياما مباركة الله تعالى جعل فيها المضاعف في الأجور والثواب من العطايا والهدايا والأضاحي والقربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل فإن كان الله لم ييسر لنا هذا الحج في هذا العام يسر الله لنا الصلة والعلاقة في هذا الدين بنواح عظيمة كثيرة التضحية الأضحية في هذا العيد المبارك مشابه للهدي هناك كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أضاحيكم هذه في بلدكم هذا كهي كالهدايا التي تهدى إلى البيت فصلي لربك وانحر معاشر الإخوة إننا في وقتنا الحاضر نعيش أعياداً هي أمجاد لهذه الأمة لكن لكن لا زالت هذه الأمة تعيش ويلات وتعيش الإحن والبلاء ومذاك إلَّا للفرقة وللشتات ولأن عدو الإسلام يترصد بهذه الأمة يريد بها فرقة وشتات إذ على المسلمين في أعيادهم أن يجمعوا الكلمة ويوحدوا الصف لا يكون ميدان للتجارب إن العيد ميدان لتقوية الصلاة تقوية الروابط والوشائج إن هذا العيد يحتم على هذه الأمة أن تراجع أنفسها وتحسب لعدوها حسابا. إن العدو يريد بنا ما يريد، وهذا من مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم يريد النكاءة بهذه الأمة. لا يريد الإسلام، والله تعالى يقول: وما يبتغي غير الإسلام دينا، فليقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمة بلحمتها إذا اجتمعت على الصدق والتعاون قضت على ما يريده العدو إننا نستطيع أن نواجه أعداءنا الذين يريدون أن يمزقوا وحدتنا بهذا الاجتماع كما نجتمع في صلاتنا علينا أن تجتمع قلوبنا على الحق وعلى العدل وعلى التعاون وعلى البر حينها نستطيع أن نحقق كل أمر نستطيع به أن سدّ تلك الثغرات التي يلج منها العدو على بلاد المسلمين تآمراً وتخاذلاً وتهميشاً لحقوق هذه الأمة ومع ذلك بإذن الله تعالى ستحقق النصر لهذه الأمة لأن الله وعد ووعد صادق بنصرة الإسلام ونصرة المسلمين مهما هاج وماج العدو هذا شأنه وهذه سنة الله تعالى في أرضه فحققوا هذه المعاني والمقاصد سيتحقق الخير لنا عباد الله أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، معاشر الإخوة، إن هذا الدين بهذا العيد فتح المجال لهذه الأمة لتعبر عن مشاعرها، بالتهاني بهذا العيد المبارك لتعبر عن مشاعرها بحسن التزاور والوفاء فيما بينها ومن ثم وسع الله على هذه الأمة بأعمال يسيرة يكسبون من ورائها أجرا عظيما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذا عيدنا أهل الإسلام نضحي فيه وقبله نصلي ثم نتزاور ثم نتآلف ثم نتصدق ثم نعطي هي أيام التشريق التي شرعها الله لنا لنعبده جل وعلا ونذكره ونكبره ونحمده إنها أيام التشريق المباركة بعد أيام العيد هذا العيد المبارك فيه الأضحية وهذه الأضحية لمن يسره الله على ذبحها من أعظم الأجور لأنها نحر وذبح على اسم الله تعالى الناس يذبحون ضحيهم تقربا إلى الله تعالى لكن يقول الفقهاء رحمه الله رحمهم الله تعالى في عيدنا تضحية هي أولى من الأضحية نعم في عيدنا تضحية أولى من الأضحية وإن كانت الأضحية مشروعه، فما فائدة الأضحية والإنسان بينه وبين الله منازعة في صلاة الفرائض ما فائدة الأضحية والإنسان بينه وبين الله قطيع بالمعاصي والسيئات والمنكرات بينه وبين الله قطيعه فيما أوجب الله تعالى عليه إننا نقدم التضحية في ديننا وإسلامنا أولى من تقديم الأضحية ولكن عظيم أجره من جاء بالتضحية والأضحية عظيم أجره من جاء بالشيئين وبالامرين ضحى من أجل الله سبحانه وتعالى أهواه أن تضحي بهواك أن تضحي بالشهوات والشبهات قبل أن تضحي ببهيمة الأع الأعام وإن جاءت تضحية تضحية لله تعالى بقتل الشهوات وذبحها والأضحية بالهوى الذي ينازع قلوبنا فنقدم الأضحية لأن الله تعالى أمرنا بها. وشرعها لنا أخوات المسلمات إن أعداءنا يتجاذبون أمركن إن أعداء هذا الدين في الداخل والخارج يريدون الأذل للمرأة المسلمة الله تعالى أمرها أن تكون في مجالها أن تكون في عملها أن تكون فيما رتب الإسلام لها أعداؤنا لا يريدون هذا أبدا أعداء المرأة يريدون بها الزد في أتون هذه الحياة متبرجة مختلطة لا ترعى لدينها حقا ولا للمعروف حقا يريدونها تعيش المنكرات لتهيض هذا المجتمع على الشهوات وهذا ما أبرزت, أبرزت تلك المجتمعات التي نادت فيها المرأة للحرية العمياء الحرية التي مات فيها اليقين في قلوب تلك النساء ثم مات الإيمان من قلوب الرجال لوجود الشهوات والشبهات إنها من أكبر المؤامرات الخطيرة على المرأة المسلمة أن تفعل ما يريدها أعداء الدين وما يصوت له ما ينادون بحرية المرأة أي حرية ينادون لها؟ إن ديننا أعطاها حريةً كاملة، وأعطاها مبادئًا وشريعةً ومنهجًا خالدًا إلى أن تقوم الساعة، إنها تعيش حريةً وتعيش تحقيقًا للمقاصد بالاعتدال والوسطية التي يريدها الإسلام، أما ما يريده الغرب، ويريده أعداء هذا الدين، أعداء المره. بالزج في أخواتنا وأمهاتنا ونسائنا وبناتنا في أتون حماتي هذه الجهالة الباطلة فالإسلام يرده إنهم يزعمون ويدعون أننا نظلم المرأة في هذه البلاد كلا إن المرأة في بلادنا هذا أعطيت حقوقها إلا أن هناك حقوقاً فردية أخطأ فيها البعض فلا يجوز أن نعمم على الأمة وعلى المجتمع بكامله. إن المرأة المسلمة ينبغي عليها أن تتوب إلى الله، لأن بعض المسلمات اليوم خرجنا لما ينادي له الغرب من الألبسة الفاضحة وتتبع الموضات التي تؤدي إلى خسرانها وذلها وتبرجها. إن بعض المسلمات نسينا ما يريده الإسلام منهن. الواحد منا ينادي بل ويزعم بل يريد أن نحقق في المجتمع كخديجة بنت خويلد وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها والكثير من تلك النساء التي خلدن ما أثر طيبة مباركة أيتها الأخت المسلمة انتبهي لدينك فوالله لا ينفعك إلا هذا الدين ولا ينفعك ما ينادي له العلمانيون وينادي له الغرب عامةً ومن ينادي له من أذنابهم لتبرجك وخروجك واختلاطك وضياع سترك وعفافك إنهم يريدون البغي بهذه المرأة المسلمة أنتم أيها الآباء علينا أن نجتمع على ما يريد الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم من تحقيق المقاصد من تحقيق الخير للأمة ننتبه لأولادنا عامةً من أبناء وبنات وزوجات ونحقق فيهم التربية السليمة التي يدعون لها الإسلام يقول الفضيل رحمه الله تعالى هن أمهات هن أخوات هن بنات ينبغي على كل واحد. أن يعرف قدر أمانته الله أكبر الله أكبر اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وامح عنا خطايانا اللهم اصلح ذات بيننا وألِّف بين قلوبنا واجعلنا على الخير أعواناً وأنصارًا يا رب العالمين اللهم اصلُح ولاة أمورنا وارزقهم الخير وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التقوى والهُدى والرشاد والعفاف يا رب العالمين اللهم انصر هذه الأمة اللهم انصر هذه الأمة اللهم انصر أمة الإسلام ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها اللهم خذ بأيدينا بأيدي إخواننا المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين للحق والخير والفلاح والنجاح يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد